بحرف بغير التاء فاعلموا وعمله وفي عش وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهلل فما حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذلول تأتي طائفه على وفي جد شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر لضغام سهل وفي خمسة وهي الأوائل تاؤها وفي الصاد ثم السيني ذال تدخل قول الناظم رحمه الله تعالى وفي ذي المعارج تعرج الجيم مضغم حي أن السوسي أضغم الجيم في حرفين الأول في التاء في قوله تعالى ذي المعارج تعرج فينطقها هكذا ذي المعارج تعرج بإضغام الجيم في التاء إضغاما كاملا الحرف الثاني الشين قال عنه الناظم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل فيقرأ سوسي هكذا أخرج شطأه, أخرج شطأه في سورة الفتح التي هي قبل سورة المعارج في ترتيب السور وهذا معنى قول الناظم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل بعد ذلك قال وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم وضادوا لبعض شأنهم مضغما ثالث وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم أي أضغم السوس الشين في السين في موضع واحد في قوله تعالى إذا لبتغوا إلى, إلى ذي العرش سبيلا إذا لبتغوا إلى ذي العرس سبيل ادغام الشين في السين في سورة الإسراء وأضغم كذلك السوسي الضالة في الشين في قوله تعالى فإذا استاذنوك شانهم فاذا لمن شيت منهم وهذا معنى قول الناظم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا وفي زوجة سين النفوسي أي أضغم السوسي السين في حرفين الأول في الزاي في قوله تعالى وإذا النفوز زوجت في سورة التقوير إضغام قولا واحدا بالإضغام قولا واحدا ومنغم له الرأس شيبا باختلاف توصل أي أضغم السوسي السين في حرف الشين في قوله تعالى في سورة مريم واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبة ولكن هذا بخلال ولذلك قال ومضغم له الراس شيبا باختلاف توصل فالسوفي ي يقرأ هكذا او يروي هكذا واشتعل الراس شيبا هذا بالادغام او واشتعل الراس شيبة هذا بالاظهار والادغام هو المعول عليه كما قال الشيخ العلامة علي محمد الضباء رحمه الله قال بعد ذلك وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه وعمله أي أضغم السوسي الدال في عشرة أحرف ورد في أواء الكلمات البيت التالي تربو سهل ذكى شذا إلى آخره فنأخذ الحرف الأول ونأخذ مثالا له كما يلي أولا التال تضغم الدال في التاء في في قوله تعالى في المساجد تلك تضغم الدال في السين في عدى السنين يكاس سنبر فيه تضغم الدال في الذال في, في والقلاء ذلك من بعد ذلك في الشين نحو وشه الشاهد في الضاد نحو من بعض الضراء في الثاء من نحو من كان يريد ثواب الدنيا في الزايد نحو تريد زينة الحياة الدنيا في الصاد نحو نفق الصواع الملك في الضاء نحو من بعض ظلمه في الجيم نحو وقتل داود جالوت فهذه الأمثلة تضغم فيها الدال في هذه الأحرف العشرة قولا واحدا ولا تضغم الدال المفتوحة بعد ساكن أخذا من قول الشاطري ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن مثال ثم إنكم بعد ذلك لميتون وآتينا داود زبورا فنجد في هذين المثالين الدال مفتوحة بعد ساكن فيجب إظهارها قال ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه وعمله أي أن الدال تدغم وإن كانت مفتوحة بعد ساكن في حرف التاء لقوة التجانس بينهما وذلك في موضعين الموضع الأول في سورة التوبة في قوله تعالى من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم لأنه يرويها بالتاء تزيغ والموضع الثاني ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها في سورة النحل قال بعد ذلك الناظم رحمه الله وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها أي أن التاء تضم في الأحرف العشرة التي تضم فيها الدال إلا حرف الطاء إلا حرف التاء فإنه يخرج ويحل محله حرف الطاء لأن التاء مع التاء من باب المتماثلين. فيضم السوسي التاء في الأحرف العشرة على النحو التالي أولا التاء مع السين أو في السين في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات وفي نحه لمن كذب السعيرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم التافسين التاء في الذال نح والذال ياء التاء في الشين نحو بأربع الشهداء التاء في الضاد نحو والعادياء الضبحاء التاء في الثاء نحو إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم التاء في الزاي نحو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء التاء في الصاد نحو يوم يقوم الروح والملائكة الصف لا يتكلمون التاء في الضاء نحو الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم التاء في الجيم نحو وعملوا الصالحات جناح ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح التاء في الطاء الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين وقوله وفي احرف الوجهان عنه تعلل أي ورد عن السوسي وجهان الإظهار والادغام في أربعة مواضع فمع حملوا التوراة ثم الزكاة أي في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم هذه في سورة البقرة له فيها الاظهار والادغام الموضع الثاني مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها أو بالاظهار ثم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها وقل آت ذل هي يغلب السوسي التاء في الذال في وآذ القرب حقا بخلاف فهذا الاضغام وله الاظهار كذلك، وآتي ذا القرب حقا في سورة الاسراء، وكذلك في سورة الروم فآذى القرب حق هذا بالاضغام، وله كذلك الاظهار، فآتي ذا القرب حقا على أي يضمن كذلك التاء في الطاء في والتاء طائفة كذلك بخلاف. فهذا الادغام والإظهار يكون هكذا والتات طائفة اخرى قال بعد ذلك وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر الإضغام سهلا أي أظهر بعض الرواة عن السوسي التاء في جئت شيئا فريه في صورة مريم محتجين بأنها تاء خطاب. وبنقصان الكلمة أي بحذف الألف التي كانت عين الفعل فيكون فيها الاظهار هكذا لقد جيت شيئا فريا لقد جيت شيئا فريا آخرون عن السوسي لثقة الكسر التاء والادغام يؤتى به لتخفيف النطق هكذا لقد جيت شيئا فريا والوجهان صحيحان مقروء بهما للسوسي. قال بعد ذلك وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخل أي أضغم السوسي الثاء في خمسة أحرف وهي الأحرف الخمسة الأولى من التي تضغم فيها الدال وهي ترب سهل ذكى شذا ضفا والأمثلة نحو وانضوا حيث تمرون هذه الثاء مع التاء والثاء مع السين نحو وورس سليمان داود وفي الثال نحو والأنعام والحر ذلك الثاء في الثال والأنعام والحر ذلك والثاء مع الشين نحو حيشيتما والثاء مع الضاد نحو حي هل اتاك حديث ضيف ابراهيم السوس الذال في حرفينهما في فتح السبيل في البحر سربا واتحى سبيله في البحر عجبا والموضعان في سوره الكهف وادغمك ذلك الذال في الصاد في متخ الصاحبة ولا ولدا في سورة الجن قال الله بعد ذلك وفي اللام راء وهي فرا وأظهرى إذا انفتحا بعد المسكن منزلا سوى قال ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا أي أضغم السوس الراء في اللام نحن هن اطهى لكم وسخا لكم ونحو ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهي الايات نعم وارغم اللام في الراء نحو قال انما انا رسول ربك وفي نحو كمثل الريح ومثال أرسل رسوله بالهدى قال بعد ذلك وأظهر إذا انفتحا بعد المسكن منزلا سوى قال أي يمتنع ادغام اللام في الراء والراء في اللام إذا كان كل منهما مفتوحا بعد ساكن نحو وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فنجد في كلمه الخير الراء مفتوحه بعد ساكن فيجب اظهارها وانزلنا اليك الذكر لتبين فهنا كلمه الذكر الراء مفتوحه بعد ساكن فيجب اظهارها فعصوا رسول ربهم اللام في لفظ رسول مفتوحه بعد ساكن فيجب اظهارها مثل, مثل اخر فيقول رب لولا اخرتني فيقول اللام مفتوحه بعد ساكن فيجب اظهارها الا اللام في لفظ قال حيثما ورد في القران فانها تدغم في الراء لكثره دورانها في القرآن ولورود الادغام فيها عن السوسي نحو واذ قار ربك ومثال اخر قال رجلان فانها لا تدغم ولو كانت مفتوحه بعد ساكن في لفظ قال نعم قال بعد ذلك ثم النون تضغم فيهما على إثر تحيك سوى نحن مسجلة اي يدغم السوسي النون في اللام والراء بشرط أن تقع النون بعد حرف متحرك نحو وإذ تأذى الربك, الربك مثال مع اللام فلما تبين له ويمتنع النون إذا جاء قبلها حرف ساكن نحو يخافون ربهم ونحو بإذن ربهم ومع اللام مسلمين لك ومثال آخر ما يكون لي فالنون تظهر في هذه الأمثلة لكون الحرف الذي قبلها ساكن إلا النون في لفظ نحن فإنها تدغم لأنه قال سوى نحن مسجلة أي النون تضغم في اللام مطلقا في لفظ نحن مثال ونحله مسلمون ونحله عابدون ونحله مخلصون حتى ولو كان قبلها حرف ساكن لان هذه كلمه نحن مستثناء قال بعد ذلك وتسكن عنه الميم من قبل مائها على اثر تحريك فتخفى تنزلا اي يسكن السوسي الميم الواقعة بعد حرف المتحرك ويخفيها مع مراعاة الغنة عند ملاقاتها حرف الباء فتكون إخفاء شفهيا ولكن خاص بالسوسي وحده نحو ربكم أعلن بكم يحكم بينكم علم بالقلم وحيثما وردت في القرآن فإذا وقعت الميم بعد حرف ساكن أظهرت نحو ووصى بها إبراهيم بنيه ومثال وأولو الأرحام بعضهم فتظهر الميم هنا لأن قبلها ساكن قال بعد ذلك وفي من يشاء باء يعذب حيثما أتى مضغم فادر الأصول لتأصلا أي يضغم السوس با يعذب في ميم من يشاء حيثما ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا موضع سورة البقرة فإن باءه مجزومة مجزومة عند سوسي فتكون عنده من باب الإضغام الصغير وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله وقد ورد لفظ يعذب من يشاء في خمسة مواضع الأول في سورة أل عمران في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض يغفل لمن يشاء ويعذب من يشاء الثاني في سوره المائده في قوله تعالى بل انت بشر ممن خلق يغفل لمن يشاء ويعذب من يشاء الموضع الثالث ورد في سنة الميرة كذلك يعذّم من يشاء ويغفل لمن يشاء الموضع الرابع في سنة العنكبوت في قوله تعالى يعذّم من يشاء ويرحم من يشاء الموضع الخامس والأخير في سنة الفتح يعذّم من يشاء ولا يدغم السوسي الباء في الميم في هذا الباب إلا في لفظ يعذ من يشاء في المواضع المذكورة لأن الناظم قيدت إدغام بذلك لو جاء الباء بعدها ميم أي في أي كلمة أخرى فإنه يظهر نحو ضرب مثل ففيها الإظهار قولا واحدا فدر الأصول لتأصولا أيعرف ما ذكرته لك من القواعد لتكون اصلا ومرجعا يرجع إليه قال بعد ذلك ولا يمنع الْإِضْغَامُ إِذْ هو عَارِضٌ إِمَالَتَةَ الْأَبْرَارِ والنار أَثْقَلَةَ يقول لا يمنع الإضغام الإمالة لأن الإضغام عارض والإمالة أصلية وقد نبه الناظم إلى هذا لأن الإضغام لا بد فيه من تسكين حرف الراء قبل إضغامه والإمالة كانت بسبب كسر الراء المتطرفة التي أدت بعد الألف فلما زال الكسر بإسكان الراء نبه الناظم إلى أن هذا الإضغام عارض وسكونه عارض ولا يمنع من الإمالة في نحو قوله تعالى إن في خلق استماوات والأرض واختلاف في الليل والنهي إلا آيات فأضغمنا الراء في اللام وأملنا الألف التي قبلها ومثال وتوفنا مع الابرير ربنا ومثال اخر ان كتاب الابريل لفي عليين قال بعد ذلك واشمم, وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء او ميم وكن متاملا اي انت مخير ايها القارئ بين الادغام المحض أو الروم والإشمام في الحروف المضغمة التي يجوز فيها الروم إن كانت مرفوعة أو مجرورة ويجوز فيها الإشمام إن كانت مرفوعة إلا في أربع حالات هي الحالة الأولى الباء مع الباء نحو نصيب برحمتنا ففيها إضغام المحظة هكذا نصيب برحمتنا من شاء الحالة الثانية الباء مع الميم نحو يعلم من يشاء الحاله الثالثه الميم مع الباء نحو ربكم اعلم بكم الحاله الرابعه الميم مع الميم نحو يعلم ما بين ايديهم وزاد بعض اهل الاداء الفاء مع الفاء في قوله تعالى تعرف في وجوههم نظره النعيم وأجاز المحققون الروم وهو عبارة عن اختلاس الحركة في الحالات الخمس المذكورة ومنع فيهن الإشمام فقط لأن الإشمام إشارة بالشفتين والباء والمين تخرجان من الشفتين والفاء من بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنائي العليا فيتعذر الإشمام من أجل إطباق الشفتين عند النطق بهذه الأحرف. التي هي الباء والميم والفاء والخلاصة إذا كان الحرف المدغم مفتوحا لحو وشاهد شاهد فيكون فيه الإبغام المحض فقط للسوسي بلا روم ولا اشمام هكذا وشاهد الشاهد حالة ثانية إذا كان الحرف المدغم مضموما أو مرفوعا لحو سيغفر لنا يقول فيه للسوسي ثلاثة اوجه على النحو التالي الأول الإضغام المحض نحو سيغفل لنا هكذا الحالة الثانية الإضغام المحض مع الإشمام سيغفل لنا والإشمام مبارعا ضم الشفتين مع الإضغام سيغفل لنا الحالة الثالثة الإضغام غير المحض وهو الروم هكذا سيغفر لنا سيغفر لنا اختلاس ضمة الراء. ثالثا إذا كان الحرف المضغم مكسورا إذا كان الحرف المضغم مكسورا نحو كما تلريح ففيه وجهان. الأول الإضغام المحض فقط نحو كذا كما الثاني الإضغام غير المحض مع الروم كما تلريح كما تلريح هو الإسراع بالنطق بكسرة اللام بعد ذلك قال الشاطبي رحمه الله وادغام حرف قبله صح ساكن العتير وبالإخفاء طبق مفصله خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهدي ثم الخلد والعلم فشمنا يقول النظم رحمه الله إذا, إذا كان قبل الحرف المذغم ساكن صحيح ففيه مذهبان لأهل الأداء عن السوسي يكون في الحرف المذغم بعد ذلك مذهبان مذهب المتقدمين وهو الإضغام المحض والثاني مذهب المتأخرين وهو عبارة عن اختلاس حركة الحرف المدغم حتى لا يجتمع ساكنان لأنه إذا أردنا أن نضرب الحرف فلا بد من تسكين الحرف قبل إرغامه فإذا كان قبله حرف ساكن صحيح فيجتمع حينئذ ساكنان وهذا شيء يتعذر النطق به فلذلك اختار المتأخرون من أهل الاداء عن السوسي الاختلاس والمذهبان صحيحان مقروء بهما أما كيفية النطق بالاختلاس فهي على النحو التالي خذ العفو وامر خذ العفو وامر هذا اختلاس. من بعد ظلمه في المهد صبية في المهد صبية من العلم مالك، لك من العلم ما لك الكسرة أي الاتيان بثلثي كسرة وذهاب ثلث نعم نكون بهذا انتهينا من باب ادغام الحرفين المتقاربين من كلمة ومن كلمتين بعد ذلك قال النظم رحمه الله باب هاء الكناية قال رحمه الله ولم يصل ها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلاء وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخول أولا نتكلم عن شرح هذين البيتين هاء الكناية هي هاء الضمير التي يكن بها عن المفرد الغائب وأحوالها أربعة على النحو التالي الحالة الأولى أن يأتي قبلها حرف متحرك وبعدها حرف ساكن نحو له الملك وله الحمد ونحو إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ربه الأعلى الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين أي حرفين ساكنين نحو منه اسمه فيه القرآن وحقوها في هاتين الحالتين عدم الصلة لكل القراء. الحالة الثالثة أن تقع بين حرفين متحركين نحو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا وحكمها في هذه الحالة الصلة لكل القراء بمقدار حركتين إلا إذا كان بعدها همزة قطع نحو لتعجل به إن علينا ونحو أن لم يره أحد فكل القراء يمدونها على حسب مذاهبهم في المد المنفصل الذي يقصر يمدها حركتين والذي يوسط يمدها اربع حركات والذي يمد ست حركات يمدها ست حركة فتأخذ حكم المد المنفصل الحالة الرابعة أن يأتي قبلها حرف ساكن وبعدها متحرك الضمير يقع قبلها حرف ساكن وبعدها متحرك نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ونحو اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وحكمها في هذه الحالة الصلة بالمقدار حركتين لابن كثير وحده حيثما وردت في القرآن الكريم ويشترك معه حفص في صلة الهاء في قوله تعالى في سوره الفرقان ويخلد فيه مهانا في هذا الموضع فقط يشترك حص مع ابن كثير في صنة هاء الضمير باقي القراء ليس لهم صنة في هذا النوع فيقرؤون أولا ابن كثير يقرؤها هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقرأ ابن كثير كذلك في مثال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم بالمقدار سلة بالمقدار حركتين غير يقرا غير ابن كثير يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من غير صلة ويقعون كذلك اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لغير ابن كثير قال بعد ذلك